صرن فنادف ولا ت حين مناص وعجبوا أن جاءهم ذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب قال الملأ منهم أن على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أعزل عليه الذكر من بيننا